وإلهنا وإلهكم أحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومنها وَمَن يُؤْمِن بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا سُلَّتَ تَتَنَزَّلُ مِنْ قِبَلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتُبًا مُبْطِنٌ بَلْ هُوَ آيَاتٌ يَنَافِسُونَ فِي حُضُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْ نُرَاهُ مُنذِرًا عَلَيْهِ آيَاتُ مِن رَّبِّهِ قُل انَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنذَرْنَا لَكَ الْكِتَابَ يُسْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ